وقالوا كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين قولوا آمَنَّا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماهيل وإسحاق ويعقوب والأسباط